بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه جاء في الحديث عن سيدنا ابي امامه رضي الله عنه وزاد في روايات كما مرات معنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوجوب يكفر ما قبله ثم تصير الصلاه نافله وفي روايه أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره وبدنه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له وفي رواية أخرى ايضا إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه فإذا غسل رجليه كفر عنهما بشت إليه قدماه ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة تلاحظون هذه الأحاديث كثير ربما هناك روايات متشابهة لكن ليقوي بعضها بعضاً إن تشوف كل رواية فيها زيادة فيها زيادة كلمة فيها زيادة جملة هذا يشرح ما خفي في رواية قبلها في رواية أخرى أيضاً للطبراني قال أبو إمامه لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبع مرات ما حدثت به يعني حتى نحن نكمال ملمن إنه إذا إسمعنا رواية شبيهة والله سمعنا حديث يا أخي كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا رحي سيئنا أبو مام أقول والله لو ما يزمعان أكثر من سبع مرات ما ألدتوني هذه المعرة لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبع مرات ما حدثت به قال إذا توضأ سمعه وبصره ويديه وعجليه وفي الحديث أيضا عن خارنة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال ما أدري كم حدث ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجا أو أفرادا يعني عدد 2 4 6 8 العدد الزوجي ولا 3 5 7 9 11 إلى آخره مفرد ولا لا أدري حدث ليه رسول الله ازواجا أو أفرادا قال ما من عبد يتوضأ فيحسن الهدوى فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه ايضا في الحديث نختم به عن ابي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان نصف الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملأ ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقة برهان والصبر ضياء وال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها إذن هذه القضايا كلها التي سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه الفضائل يجب أن نتشجع ونصمم ونقرر دائما أن لا نخرج من بيوتنا إلا على وضوء أن لا نمشي إلى عملنا إلا على وضوء أن لا نخطو خطوات إلا ونحن على وضوء فالمضوء هو سلاحنا نسال الله ان يتقبل منا ومنكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم